لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعطلون